بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنكض مهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغت